لكن إذا تذكرت معي ترجمة ابن مسعود التي قد تتميز على تراجم الصحابه الآخرين في دقة متابعته لأهل البدع وتذكرت معي بصورة خاصة القصه التي أخرجها الإمام الدارمي في سننه أنه أصحاب النبي صلى وسلم وفيهم أبو موسى الأشعر فضلا عن التابعين كانوا يأتون إلى مسعود صباح كل يوم ينتظرون خروجه إلى المسجد وهنا وقفة لماذا يفعلون لحرصهم على تلقي العلم من هذا الصحابي الجليل الذي كان مما وصفه الرسول عليه السلام به من احب أن يقرأ القرآن غبا فريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم مسعود هو أحاديث كثيرة وكثيرة جدا فهم كانوا يعرفون قدر هذا الصحابي الجليل فكانوا يأتون إلى داره ينتظرون خروجه لعلهم يستفيدون فائد منه ما بين الدار والمسجد إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي خرج وإذا أبي موسى الأشعر يتبقاه ويقول يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا قال ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت في المسجد حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل وامام كل واحد منهم حصى يعد به التشفيح والتكبير والتحميد قال افلا أمرتهم أن يعدوا شيئاتهم واول من تدهن الا يضيع من حصرتهم شيء قال ذا قندل الادب انا بالفطور اخواننا طلاب العلم هذي ما يكاد من يضمن فيه العلم يوجه اليه السؤال الى ينبري واحد من هون وواحد من هون ويجاوب من عنده هو ليس هناك اقل ما يقال هو يقول لا أنا ما انكرت عليه انتظار أمرك وانتظار رايك دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد حلقهون حلقهون كما وصف أبو موسى كشف عن وجه اللثام والقناع خرج وإلى لأبي موسى الأشعر يتبققه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 وامام كل واحد منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال افلا امرتهم ان يعدوا شيئاتهم وضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم شيء قال ذا انظروا الادب انا بلشت نور اخواننا طلاب العلم هذي ما يكاد من يظن فيه العلم يوجه إليه السؤال إلا ينبري واحد من هون واحد من هون ويجاوب من عنده هو ليس هناك أقل ما يقارب هو يقول لا أنا ما أنكس عليه انتظار امرك وانتظار رأيك دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد حلقهون حلقهون كما وصف أبو موسى كشف عن وجه اللثام والقناع قال ويحكم ما هذا الذي تصنعون أنا عبد الله المسعود صحابي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى ما فيها شيء سؤالي بسيطة حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه فيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلأ وهذه آنية لم تكثر والذي نفسي بيده لا لاهدى من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم او انكم متمسكون بذنب ضلاله واقل متمسكون بضلاله بذنب ضلاله تحقيرا لهم ماذا كانوا يفعلون تسبيح وتكبير وتحميد الله اكبر لماذا انكر عليهم اليس من المشروع التسبيح والتكبير والتحميل وهي فيها أحاديث كثيرة كثيرة جدا بلا لكنهم أدخلوا كيفية وهو الاجتماع ومشيخة والذكر كل أحد يذكر الله خاصة في خلوة ورجل ذكر الله خاليا فهذا عينه ما بدها التصنع ولا بدها المشيخة لحتى يقولوا نسبحوا مئة تشتغل يالله بالحجارة. ما بيقلوا مئة بيقلوا تسعة وتسعين ما بيصيروا مئة أما الذكر اللي في السنة ما نزيد فيها خير خير فكما يقولون أما الشيخ إذا حدد لهم ولا يجوز تزاوج ما حدد لهم لذلك لم يكن غريبا قال أو إنكم متمسكون بذنب ضلاله قال رأي القصة وهنا تكمن العبرة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان ولذلك نقتبست من هذه القصة قياسا على قول الفقهاء أن الصغائر بريد الكبائر فقلت انا ان البدعه الصغيره بريد للبدعه الكبيره وهو الخروج على الأئمة